قびله شيخ لو اردنا ان نتعرف على منزله الصلاه في الاسلام منزلة الصلاه في الإسلام لا تعدلها منزله لانها عماد الدين كما في الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله وبيان ذلك فيما ياتي اولا أن الصلاة أول ما فرضه الله من العبادات في الإسلام كما كانت مفروضة من قبل في الأديان السابقة وثانيا على الرغم من أنها خمس صلوات في اليوم والليلة كانت في أول فرضها ليلة الإسراء خمسين ثم خففت إلى خمس فقط جعلها الله بخمسين كما في رواية أحمد والنساء والترمذي. وثالثا أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله كما في حديث رواه الطبراني. ورابعا أنها آخر وصية وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته للدنيا حيث كان يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم كما في روايه وخامسا انها اخر ما يفقد من الدين فان ضاعت ضاع الدين كله كما في حديث ابن حبان وسادسا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تركها ابدا حيث لم يرضى لوفد الطائف أن يتنازل عنها كما تنازل عن تكاليف أخرى لهم كالزكاة والجهاد بصفة مؤقتة كما رواه أحمد حيث قال لا خير في دين لا ركوع فيه ولما قبلوا ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيزكون ويجاهدون لأن الصلاة ستبعوهم إلى ذلك كما في رواية أبي داود وسابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما مهما كانت الأعذار فمن لم يستطع أداءها من وقوف قعد وصلى فإن لم يستطع اضطجع وصلى وهكذا حتى لو لم يقدر إلا بالإشارة برأسه او امرارها على فكره وجبت عليه وكذلك لو كان في معركة يجاهد في سبيل الله فلا بد من ادائها وهي صلاه الخوف وثامنا انها اكبر العوامل المؤثره في استقامة السلوك اذا اديت بخشوع ودقه واتقان كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وتاسعا أن الله حذر من تركها كما قال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة كما رواه مسلم وأحمد وغيرهما وعاشرا أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يجعله هو وذريته مقيما للصلاة كما في قوله سبحانه رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء هذه بعض المظاهر التي تبين منزلة الصلاة في الإسلام إلى جانب ما ورد من فضائلها العظيمة والثواب الجزيل لمن يحافظ عليها وأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان إذا حزبه أو حزنه أمر فزع إلى الصلاة كما رواه أحمد والله أعلم